حتى إذَا أأَتَوعَى وَادٍ نَمْ لِ قالَات نَمْلَُهَاأَّهن نَمُْ دَخُلُ مَساكِنَكُمْ قالَات نَملََّاأَّهن نَمْلُ دُخُلُ مساكِنَكُم لاَا يَحْطِمََّكُم وَهُمْ لا يَشْعرون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 لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَأَئِلَاتِيَنَّ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِمي وَجدُم رَأةَ تمَملكهُ وَوتيَتْ مِنْ كلِ شيءَيْئِ وَلَهاَا عرْشُ عظيم وَجدَدهَا وَقمَهاَا يَسْجدونَ للِشَّممس مِن دونُ الللههِ وَزَيَّنَ لَم الشيطانُ وَعَم لَهُم فَصدَدهُم عَ السَّبِيِ لا لاَا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 اذهب بكتاب هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون اذهب بكتاب هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا ايها الملؤ ان يلقى كتاب كريم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 مَا آتَاكُمُ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ إِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّقَبِلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ وَيَكُمُ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ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 فتِلكَ بُوتُهُم خاَاويَةَم بِمَا ظَلَمُ إَّ فِي ذَلِكَ لآيَةَ لِقَوْم يععلمون وَأَنجَيينَ الذيينَ آمنوا وَكَانُوا يَاتَّقُون وَلوطَ إذ قالَالَ لِقومُِهِ أَتاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَآنتُمُ تُبصِرون أَإِنَّكُمُ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءَ بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أُناس يتطهرون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 أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا, فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمُ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا هَا إِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمُ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَيَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُم فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا ۖ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ آه إله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن أم يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض آه إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين كُلُّ مَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلْ أَدْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ أَدْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ في شك مِنْهَا بَلْ وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا آئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نَحْنُ وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانذروا كيف كان عاقبة المجرمين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 وَإِنَّ رَبَّكَ لاَا يَعلَُ ما تُكِّ سُدُورهُمُ وَماَا يُعْلِنُون وَما مِ غائِبَةِ فيِي السماءِ وَالْأَضِ إِللا فِي كتابَابٍ مُبين إِ هذاَا القُرآنَ يَقُصُّ عَابَنِي إِسْرلَ أَكْثَرَ ال الذيهُم فِيه يَخْتَلِفون. وَإِنَّهُ لهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِلَّا وَلَوْ مُدَّرِينَ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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَأَوْجًا مِّنَّ مَن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمُ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمُ لَا يُنطَقُونَ